ما شاء الله. شكرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته وسهل وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهل. هذا هو الدرس الثاني والثلاثون من شرح هذا العرف. وصلنا عند قوله حكم المضاعف الثلاث ومزيده. فما شخنا؟ حكم المضاعف إيه الثلاث ومزيد طيب وجب الإضغام يجب في في ماضيه الإضاءام يا مولانا الكريم اسمع ما وإياك أقول أسمعن الله أياك خير قل آمين لما قل كلمة لما قل يا شيخنا كلمة مدى كلمة ادي مدى تعرف كذا او أو شدة كلمة شدة ها مدة أو شدة دام مولانا قل وجوب الاطغام في ماضيه يجب الاطغام في في ماضيه الاطغام مد واستمد ومد واستمد اذا مد استمد مد كل هذا لابد ان يضغم يقول يا شيخنا حكم المضاعف الثلاثي مد ده ثلاثي بس مضاعف يعني مضاعف يعني العين وال واللام من جنس واحد يبى مدة صح مادة أصلا ما فنلاحظ عين الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد اللي هي الدال يعني مكررة فدا بسمو مضاعف يعني تكرير الحرف يعني دسم مضاعف يا ملان فدا يجب اضغام طالما أتيت بعين الكلمة ولام الكلمة من من جنس الحرف دسم اضغام لا بد من اضغام فالاضغام تقول مثلا مدة وأتقول صح شخنة وأقول استمد ومد واستمدوا صح يا شخنا؟ طيب هذا الإضغام متى يفك إذا اتصل به ضمان رفع متحرك وما هي ضمان رفع متحرك ثلاثة؟ تاء الفاعل بأنواع ثلاثة أقول مددت مددت مددتي خلاص؟ ونون النسوة أقول النسوة مددنا أو استمددنا صح يا شخنا؟ واضح يا شخنا؟ ولا مش واضح؟ واضح طيب. يبقى وجوب الفك ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك. فيجب الفك. يجب يا شيخنا؟ الفك. أيوة يبقى عندنا يجب في ماضيه الاضغام ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك. وضمير رفع متحرك كما قلنا تاء يا شيخنا؟ تاء الفاعل. الفاعل. طيب. تاء الفاعل أو المدد تاء يعني افك الاضغام يعني او ما, ما د ت صح ما د يعني اجيب ف يعني د المفتوحه ود ساكنه بس ليه ساكنه الدال الثانيه لان الفعل يبنى على السكون عند اتصاله بضمير رفع متحرك صح يا مولانا وده سبب سبب فك الاضغام صح لأن الفعل الماضي عند اتصاله بضمن رفع متحرك يبنى على السكون لاتصاله بضمن رفع متحرك صح؟ لم يكن الكتب يسمع كذا كاتاب أو الكتاب كتاب, كتاب. كتب. نا ك. خلاص الشيخ النسوة كتاب يبقى أي فعل, مض... أي فعل ماضي تصل به ضمن رفع متحرك يبنى على السكون صح؟ طيب يبقى هنا علة الإضغام لم تكن موجودة خلاص لإن إحنا بندغم لي ندغم الساكن في المتحرك أصبح الثاني ساكن ففوق الإضرام خلاص أظن واضح كده الحمد لله ما فهمه طيب حكم المضارع المضاعف ومزيده وجوب الإضرام يجب في في في المضارع الإضرام يعني كلمة ردة أقول يردو طيب استردة أقول يستردو خلاص يأ طيب ردو أقول يردون طيب مثلا السرد ده اقول يعني حكم حكم الماضي يا شيخنا ماشي ما لم يكن مذوما بالسكون فيجوز الامران يجوز يا, يا شيخنا يا سلام وده سبب ما تقرا ومن يشاق الله ومن يشاقق الله يبقى لما يبقى المضارع يا شيخنا مذوم بلم صح يا شيخنا لا هو مذوم بالسكون يعني مش ضروره لم يعني مذوم مذوم بالسكون يبقى يجوز ايه يا شيخنا الامران اقول فلان لم يرد امانتي ها او لم يردد امانتي صح يا شيخنا وجوب الفك ما لم تتصل بهنون النسوه فيجب الفك يجب يا شيخنا مش يجوز الامران أقول يا شيخنا يرددنا او يسترددنا واضح يبقى متى يجب الفك الادغام اذا اتصل بهنون ايه النسوه صح بخلاف إذا كان مزوماً بغير السكون فإنهم كغير المزوم المزوم بالسكون لما يكون صاحب الآخر طب نفترض الفعل اتصل به هو الجماعة المفروض يُجزم بحذف النون صح إذا اتصل به آل في الاثنين يبقى مزوم بحذف النون عب حذف النون طب إذا اتصل به هي المخاطبة يبقى مزوم بحذف هي النون للأفعال الخمسة تجزم بحذف النون فإن لم تفعلوا صح يا شيخنا؟ فيقول هنا كغير المجزوم وطبعا غير المجزوم يجب بالإضغام تقول يا مولانا مثلا لم يرد أو لم يسترد صح؟ لأن هذان الفعليان مجلومان بحذف النوم يبيج بالإضغام حكم الأمر المضعف الأمر كالمبارع المجزوم رد يا زيد رد شو شوف يا شيخنا؟ ردة يا زيد فكلمة ردة يا شيخنا يا أهل ردة أهل ردة وإحنا كنا يا ردو الأمر مثل ايه شيخنا مثل المضارع غاتما في الأمر حذفت يا المضارعة فقط لكن أخذ حكم الايه المضارع فهنا يجب ايه يجب الإضغام تقول ردة يا زيد وأقول وردد يبقى الأمر كالمضارع المجزوم نتابع يا شيخنا للنقطة دي الأمر كالمضارع المجزوم, المجزوم. ليه؟ لأن الأمر يبنى, يبنى على ما يجزم به مضارع وظلما احنا قلنا المضارع المجزوم يجوز فيه كم وجه وجهان موجهان. الاضغام وفك الاضغام صح و لما مثلت بداية القرانية ومن يشاق الله ومن يشاقق الرسول فهمت يا شيخنا يجوز ايه الأمر كالمضارع المجزوم في جميع ذلك تقول رد يا زيد وردد واسترد واستردد ورددنا يا نسوة مم. واخد صح شيخنا طيب حكم المثال عارف المثال يا مولانا بدأ آه المثال يا مولانا المثال ده يا شيخنا اللي هو ما كان أوله حرف علة حرف علة مثلا ممكن يكون بياء زي يسرة أو زي وعدة ده اسمه مثال لماذا سم سميه مثالا لأنه ما ثلث سالم عند إسناد للضمائر صح لما يقول مثلا كلمة مثلا وصال أقول وصلت وصلنا وصلوا لما يقول مثلا كتب أقول كتبوا وهكذا صح يا شيخنا يقول الياء لا يحدث منه في المضارع شيء إلى لفظين حكاهما سبويه وهما يسر البعير يسر كوعد يعد من اليسر كالضرب اي اللين والانقياد ويأس ويأس ويأس في لغة على تعرف يا مولانا، سلام سلام. افهم العبارة اللي قالها سيدنا سيبوي. وبحنا الآن بنتكلم عن إيه مولانا، عن المثال. المثال ده مولانا، إما أن يكون أوله حرف علوا يعني إذا وعده أو وصل، وإما أن يكون إيه شخنة، ها؟ يا صح ولا لا؟ يسرا. كلمتيها سردي. الاوله يا لا يحذف شيء يقول الياء لا يحذف منه في المضارع شيء الا لفظين حكا هما سيبويه هما كلمه ياثر البعير هو حدد كلمه ياثر امنا يا كلمه ايه يا شيخنا البعير شوف ياسر وأقول إيه ياسر أدي ياسر طيب سمعي يا مولانا هذه ياسر على وزن فاعل يبقى فاء كلمة ياء صح المفروض أقول إيه ياسر لأن ذا فعل ماضي بدأ بياء وعازين كمان ياء المضارع مم. فأقول يايسروا وضع هكذا يا شيخنا هنا حذفت إيه؟ في هذه اللغة فقط فضيفت. حرف المضارع حذف فائل فعل حذف فائل فعل هل تفهمت ولا ياء المضارع ولا حذف فائل فعل, فعل لا حذف فائل فعل, فعل, فعل. فعل يعمل قولها يعني ياء الفعل ده مضارع ده بس الايه اللي عرفنا ان المضارع ده مر مضارع مرفوع المضارع ما تقعد غير يا ترى زي كتب ده فعل مبني على الفتح لكن ياسر ذا فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم بس نلاحظ الياء دي يا شيخنا الياء عند المضارع حذفت عند المضارع حذفت صح ولا لا يبقى هي بقت ايش ها يبقى الياء الا يحذف منه في المضارع إلا لفظين صح؟ يبقى هنا الياه دي اسمه ياء المضارع لكن ياء الفعل نفسه ده حذف في هذه اللفظة يعني بده سماعنا مولانا صح يا كمان زي ايه كوعدة يعدو وعد يا شيخنا؟ يعني بص يا شيخنا وعد أقول يعدو يا سلام على الجمال هذا يعدو صح مولانا؟ بص الكلام على يسايا يوعدو مش يا وعدة يا مولانا؟ وقعت الواو الساكنة بين فتحة وكسرة، فحذفت. يعده، ذكر قبل تعالى لم يلد ولم يولد، لماذا حذفت الياء في لم يلد؟ لأنه وقعت بين عدوتيها بين فتحة وكسرة. أيشوف يا ولدو، وصل يا وصلوا، فحذفت في الكلم من شيخ، صح ولا لا؟ طيب يبقى طيب ثم قال حكم الواو الواو تحذف فاء هم المضارع إذا كان على وزن يفعلو يتبع على وزن إيه؟ لعشان هو قبلها فتحة وبعدها كسرة كما قلنا في وعد يعده وصل يصלו وهب يهب وزن يزنو وصيَّو زنو. هاي شوف يَو على وزن إيه؟ يفعلو يبقى لما يكون المضارع على وزن يفعلو تحذف الواو لماذا؟ لأنها وقعت بين فتحة وكسرة بين عذوتها فتحذف خلاص يا شيخنا طيب أما إذا كان يائيا كينع ينيعوا أواويا وكان مضارع على ودن يفعلوا وفعل زي نصر ينصروا زي اسم نصر ينصروا يعني عين الماضي المفتوحة والمضارع مضمومة نصر ينصروا فاقول مثلا وجه ها يوجه وجه يا شيخنا يوجه صح؟ أو على وزن فعل يفعلوا بفتحها أقول وجلة بكسر عين في الماضي وجلة يوجلوا فلا يحذف منه شيء أول تاندي يعني خذ بل ساعتك. احنا عرفنا الواوي بسموه المثال يا مولانا المثال إذا كان واويا مثال يعني أولو حرف علة واو أو ياء هذه الواو تحدث لما يكون مضارع على وزن يفعلو يا شيخنا وازن يزن على وزن يبقى او فهيوزن صحيح مولانا اكتبها عشان الناس تفهم اهو على يوزن على وزن يفعلوا يبقى هنا الواو حذفت لانها وقعت بين فتحه وكسره في تحذف يا مولانا صح طب اذا كان يائيا يعني المثال ايه يا شيخنا يائي يعني او كان واويا وكان مضارع lazy يفعله مش على وزن يفعله يبقى خلاص اشفنا انتبهوا وجهها يوجه يوجه لحد الواو هي ساكنه قبلها فتحه وبعدها ايه ضمه يبقى لا تحذف خلاص طيب وجل على وزن ها صح وجل ها قلنا كلمه جلو عفوا يوجل جلو مش ايوه يبا لا تحذف لانها ليست على وزن يفعله اي ايوه الله يفتح عليك ما شذ من المثال الواوي وشذ يدع ويذع ويذر ويضع ويقع ويلع ويهد بفتح العين بفتح العين طبعا الكلام ده يريد نفهمه يا شيخنا صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يقول يا شيخنا و ذا على وزن يا شيخنا طيب يا سلام لما يقول و ها يا زارو على وزن يا فع المفروض يقولها يو زارو نتابع لهذا الكلام المدام او خد بالك او تابع يا شيخنا وزارة على وزن شيخنا وزع طيب وزع وزع, اسمها وزع ولا اسمها دي من يعني. وزع خلاص خلينا في وزع دلوقتي. وعايزين بعد كده يذر ها يبا يبا وزع دي وزع دي صح لا. اقول على وزن شيخنا يفعل المفترض يا شيخنا حسب القاعدة التي قلناها الواو إذا كان ساكنه وقبلها فتحه وبعدها كسرة اللي على وزن فالي يجب حذف الايه؟ الواو صح يا شيخنا؟ يجب حذف الواو صح؟ طيب لما الفعل ده وزع يوزع وليس يوزع يعني هو اللي بعد الواو مفتوح يا شيخنا اللي هو العين يوزع هنا تحذف الواو ولا تبقى تبقى, تبقى حذفت هذا اسمه حذف شاذ يحفظ العقس عليه م. يعني هذه الكلمات مستثناه من القاعدة مولان أي فعل مثال خلاص إذا كان المضار على وزن يفعله تحذف الواو وصل أقول يصل ولا أقول يوصل وعد أقول يوعد يعد ولا أقول يوعد تحذف الواو صح م. طب إذا كان الفعل على وزن يفعله بفتح العين او يفعله, أو يفعله، قلنا الواو تبقى لكن هذه الكلمات التي ذكرها الشيخ قل ما شذ من مثال واوي يعني سمعت عن العرب هكذا فعند كلمة مثلا يذرو أصيو ذرو بفتح العين يا مولانا أوصي شيخنا يو ذرو من باب فتح يفتح صح يبقى الواو تحذف ولا تبقى تبقى لكن حذف ده اسمه شاب يحفظ ولا يقاس عليه أظن كده واضح يا شيخنا واضح ولا واضح. يا سلام حكم مصدر المثال مصدر وعدة وزنة فيجوز فيه الحذف وعدمه تقول وعدة يعد صح وتقول عدة ووعدا يعني انتبه لهذا الكلام يا مولانا انتبه يا حبيبي لهذا الكلام اللهم واسر يا رب العالمين وشفى يا شيخنا اهو وعدا اقول يا عدو ذا المضارع و اصلاه يا و عدو لنا الواو اقول وعدا واي شيخنا وعدا واقول ايه عده إذن في مصدر المثال يجوز الحذف بس لو حذفت الواو او عوض عنها التاء اقول وعدا أو اقول وعدا يبقى مصدر المثال يا مولانا اللي هو المفروض تحذف الواو صح يجوز فيه إيه؟ الحز الحذف ويجوز فيه عدم الحز لو حذفت اعوض عن المحذوف ت اقول وعد عدة وصله هبه هبه صح وممكن ما حذفش اخلي الواو يعني اقول وعدا وعدا صح يا مولانا قد و تحذف شذوذا إنا الخليط أجد البينة فنجرد فن فن وخلفوك عيد الأمر المفروض يقول عيدة الأمر فقال عيدة هذا التاء اللي هي نابت عن واو المحذوف خلاص يبقى هنا حذف التاء اللي هي نابت عن واو الواو قلنا فكندا شاذ ضرورة شرنا كان بقى من الوقت هذا والله أعلى وأعلم